يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير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 يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا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 ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثالا وَكَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نبيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت كل نفس بما كسبت رهينة أصحاب اليمين في جنة عن المجرمين ما سألككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسوى بل يريد كل امرئ منهم أي صحفا منشرة كلا, كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء هو أهل التقوى هو أهل التقوى